بسم الله الرحمن الرحيم اتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده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 ان رَبكُم لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ هُوَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِلٌ ولو شاء لهداكم مجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون يُبِيتُ لَكُمْ بِالزَّرْعِ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ وَالنَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 فلربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا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 ظل وجهه مسود وهو كظيم يتورع من القوم من سوء إما بشربه أيمسكه علاما أم يد السوء التراب ألا سأ ما يحكون للذين لا ين بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو هو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن إلى مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعتهم ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنات لا جرم أن لهم النار وأن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 عليك الكتاب إلَّا لِتُبِينَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَفْحَيَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن في ذلك لا لقوم يسمعون وإن لكم في الأعمال عبارة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون, تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا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 وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقَ فَمَنْ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ والله جعل لكم من أَمْفُوسِكُمَّ أَزْوَاجَ وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَتَهُ وَرَزْقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ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 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ من بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إلى الطير في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لا لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا, بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها ومن أصواتها ومتاعا والشعرها إلى حين.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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا أُولَٰئِكَ شُرَكَاؤُنَا قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو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 كالكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء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 لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآياتهم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 ولا عادم فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اللي تفترؤ على الله الكذب إن الذين يفترؤ على الله الكذب لا يفلحون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 إن إبراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم